أَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْتِينَ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وَمَن يَكُون الشيطانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَلَهُ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم وكان الله به ابن علي ما ان الله لا يظلم من حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا bi şehidun dicna bi ka'anahum la'i ولا يكتم الله حديثا صدقا.